115. عَلَيْهِمْ عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 116. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 117. قالوا إنا كنا في أَهْلِنَا قبل 111. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 112. إنا كنا من قبل ندعوه 113. إنه هو البر الرحيم 114. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر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 114. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 115. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 116. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون 117. أم 111. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين 112. أم له البنات ولكم البنون 113. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 114. أم عندهم الغيب فهم 111. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 112. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 113. وإن يروا كسفا من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 111. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 112. وسبح بحمد ربك حين تقوم 113. ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. والنجم إذا هوى 116. ما ضل صاحبكم وما غوى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى نُورٌ مِنْ رَبِّهِ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند تدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طرى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 114. ورحميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 115. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 111. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى